ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمّل جاءهم العذاب، ولا يأتينهم بعثة، وهم لا يشعرون.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 فأحيا به الارض من بعد موتها لا يقولن الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون